يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا امننا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا